خاتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى اافرارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَض فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ نَّبِئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أن أؤمنوا كما آمن السفهاء ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون لَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ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 يا الله لا ذهب من سمعهم وآثرهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء غطاء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون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 وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به اي يوفى ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا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 وهو بكل شيء عليم واذا قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أَثَجَعَلُوا فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلِّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي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 قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ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 فأذل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع لا حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فَتَبَعَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا ابْطُؤْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوف بعهدي اوف بعهدكم وان اياك ارهب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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاهات واعطوا الزكاه واركعوا مع الراكعين اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ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 فَجِئْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ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 فَتُوبوا الى بارئكم فقتلو انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم وان قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة فَاَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّ الْمَاعِنُ عَلَيْكُمْ الْغَمَامُ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا ولكن كانوا انفسهم يظلمون واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم مرغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطت يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 وقِثَّائِهَا وَفُوهِهَا وَعَدَسِهَا وَلُفْصَالِهَا قَالَ أَتَسْتَغْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى مِنَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذلكم بانهم كانوا يكفرون بايات الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبي نبي غير الحق ذلك بما عفروا وكانوا يعتدون ان الذين امنوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِـرُونَ وَالصَّابِرِينَ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَزُومَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 فاقع اللون ها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره شبه علينا ان البقره شبه علينا واننا ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه مسلمه لا شيءه فيها قالوا لا نسئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون اذ قتلتن نفسا فادراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحين الله الموت ويريكم اياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة فهي كالحجارة اوشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه النهار وان منها لما يشقق وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله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 اِذَا نَقَلَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَانَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ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 ناقصون وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا قلت قد خاطبتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون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 أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ واقولون ان نسحنا واقيموا الصلاه واناتو الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم لا تذيقون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم ها اولئك تقاتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من الظاهر تظاهرون عليهم بالثم والعدوان وان يا تكونون اسرا تفادوه وهو محرر عليكم اخراجهم اف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم به ضرر ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وانيدناه بالروح القدس فكلما جاءنا اكن رسول بما لا تهوا سوكم مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلظ بل لعنهم الله بكفرهم فقللا ما يؤمنون ولما جاءهم كتابهم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 بِئْسَمَا اشْتَرَوهُ بِهِ اَنفُسَهُمْ اَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يَنزِلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُم قالوا قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انباء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جاءكم قُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذَا قَذَفْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ قَدْ جَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِي سَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ قُلْ بِي سَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قل جَنَّتُ لَكُمْ الدَّارُ لَا آخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِقَةٌ تَمِينٌ دُونَ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا فَتَمَنَّوْهُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 وَدِقُول لِمَا مَعَهُمْ نَبذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَرَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ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 وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَمْ يَسْتَأْمَنُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 ام تُريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بليما فقد ضل سوا السريل وذا كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَأَظْفُرُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين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 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَجِدُوا اللَّهَ مَعَكُمْ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ الذي يعس السماءات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او اتا فينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم شاهدت قلوبهم قد بين ان لا ياتي قوم ينقود انا امثناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم قُرْآنُهُ ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا تَبِعْتَ أَهْوَآءَهُم دَعْدَ ٱلَّذِينَ جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَٰوَتِهِ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 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِذْ دَتَلَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ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 ما عينا طاهرا انقهر بيتي للقايفين والعاكفين والركع السجود واذا قال ابراهيم رب جعل هذا بلدا امنا وارزقه له وارزقه له من الثمرات منا منهم لله واليوم لاخر قال ومن كفر فامتعه قليلا قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير ايذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت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 انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويعلمهم انك انت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من تفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره من الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت اذ قال له ربه اسلم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 حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إذ قَالَ சுதால்வுல நோ நிபி மூல மூ قَالُوا نَعْبُدُ இலஹோ நபு இலஹ إِبْرَاهِيمَ இல وَإِسْحَاقَ கல وَاحِدًا ونحن له مسلمون تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا يهودا نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيف وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما, وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونسباط وما أنتي موسى وعيسى وما أنزل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 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرَةُ اللهِ وَمَنْ احْتَسَنَ مِنَ اللهِ صَبْرَهُ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ஜனி வஹுவருக்கலன்குமு அமலுகனோ முலசோன் அமென இன்னோ ஸ்ம ஸ்கோன்ஸ் كَانُوا أَعْلَمُ أَمِ கே நோ புலமலமில்ல ஒவ كَتَمَ شَهَادَةً ஒவ முதனோ اللَّهِ ومن غافلين عما تعملون تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون سيقولون السفهاء ان الناس ما والله ما قِبْلَتَ لَاتِينَ مِلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا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 الذين اتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 كَمَا ارْسَلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون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 ولكن لا تشعرون ولا بشيء من الخوف والجوع ونقص من சௌசிவல் ஜோவனி والثمرات وبشر الصابرين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 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك اولئك يلعنهم الله ويلعنون لا يعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا تُغْفِرُ وَأَصْلَحُ وَبَيِّنُ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ لَّأَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي, والفلك التي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَرْزُقُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ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 وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ لَوْلَنَا لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يا ايها الناس كلوا مما في نوره حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان فانه لكم عدو مبين واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت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 انك انت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره من الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت اذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَوْصَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ وَأَوْصَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء ايد حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك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 وَقَالُوا كُونُوا هُودَنَا نَصَارٰى تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا وَأُنْزِلَ ி மவசாஸ் வியம சைம வம ஓ நோம் லுஃபர் குன அஹரிம் மிம் வந்னு நவோ முஸ்லிமூ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِغَرَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِغَرَةً ونحن له عابدون قل تحاججونا في الله وهو ربنا وربكم وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون அமோலோ நோமோஸ் ஒலஸ்வா கோதன்துமூ ஆலமு அமி يَتَمَّ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَن الظَّلَمَ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ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 اهدني ما يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتقونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِن تَّايَتَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَدْ تَزَيَّنُوا بِكُفْرِهِمْ وَمَن يُكْفِرْ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ تَتْبَعُ مَاعِنْ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ الْقِبْلَةِ بَعْضٌ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون اغناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 كَمَا ارْسَلنا فيكم رَسولا منكم يَتْلُو عَلَيْكم آياتنا يَتْلُو عَلَيْكم آياتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ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 بَل احْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالنَّفْسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ விரி நல்லதீன அசாத்தும் காலூ காலூ இன்ன இல இலம் சொலவத்து உல இக்கூமுல்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 البينات والهدى من بعض ما بينه للناس في الكتاب اولائك اولائك يلعنهم الله ويلعنوهم لاعون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا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 ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة, أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب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 يا ايها الناس كلوا مما في نوض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان فانه لكم عدو مبين فإنا ما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما لقينا عليه ا لا شيء اولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء او ولداء صم بكم ناعمون فهم لا يعقلون يا ايها الذين امنوا طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما يغاةه الذي له غير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اطمئنه ان الله غفور رحيم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا لا يكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوما قيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى اولئك الذين اشتروا العذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار اولئك الذين اشتروا العذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق كبير الله اكبر ان الذين يكتمون ما ان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 فما اصبرهم على النار ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق كبير ليس بالرء ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من ايمان بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين والنبيين واات المال على حبه ذوي القربى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسايلين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 تِباعوا بالمعروف واداءوا اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياه ولكم في القصاص حياه ياول يا للباب لعلكم تتقون قُتِلَ يَوْمَ يَأْتِ بِهِ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا إِن تَرَكَ خَيْرًا فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُوهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ சமன்ஹாபமி ஜனஃ அஸ்மல இலையா குதி முக்கமிபாலியோ கவரி كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسَاكِينٍ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 وَحِلَّ لَكُمُ اللَّيْلَةَ طَعَامُ الصِّيَامِ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا يُرَافِقنَّهُ حَافِظَاتٌ حَتَّىٰ يُؤَذِّنَ لِلْفَجْرِ ۚ وَلَا يُصَلُّوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ مِنَ الْحَجِّ حَتَّىٰ يَنْقُضَ الْعَاكِفُونَ مِنْ عِكْفِهِمْ ۚ وَمَن سَافَرَ مِنكُم مِّنْ طَرِيقِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَعْتَمِرُوا مِن قَبْلِ الْحَجِّ فَمنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْهَآ اِلَى الْحُكَّامِ وَتُدْلُوْهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ بلتم وأنتم تعلمون يسألونك عن له الله قل هي مواقيت قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تات البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَاتْلُ الْبَيَاتَ مِنْ غَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ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 فَإِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى فِي رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا آمِنْتُمْ فَمَنِ امْتَتَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ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 شديد العقاب الحج اشهر المعلومات فمن فرض فيهم ان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا ஒ அலை ஜனாலா فَذَكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُمْ تَمِنُّونَ قَبْلَهُ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضَ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ واستغفروا الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله فاذكروا الله كذلك ابا قومه او شد ذكر فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا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 والله سريع الحساب الله في في معدودات فمن تعجل في يومين فلا فلا عليه ومن உல்லாஹரியா عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه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 فحسبه جهنم ولبيثا فيها ومن الناس من ياشري نفسه بطغيان مرضات الا والله رؤوف بالعباد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كان ولا تتبعوا خطوات الشيطان ان انه لكم عدو مبين فاذللتم من بعد ما جاءتكم البينات فعدوا ان الله عزيز حكيم هل يوم قضى <تصفيق> <تصفيق> الامر الى الله ترجع الامور سلبني اسراؤ الى كمااتيناهم من ايات بين ومن يغير نعمه من الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمانوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس ناس امه واحده فبعث الله النبين فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين وانزل ما هو الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 قيم ام حسبتم ان تدخل الجننه ولم ما ياتكم مثل الذين خلو من قبركم ولم ما ياتكم مثل الذين خلو من قبركم مسدتهم الباساء والضراء وزلزلوا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 تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ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 والله غفور رحيم عن الخمر والميسر قل فيهما إثم பூர் யஸ்தூனில் மயசிர் وإثمهما أكبر மனரி وإثمه نفعهما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُ قُلِ ٱلَّذِى يُنْفِقُونَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ قُلِ ٱلْإِصْلَٰحُ لَهُمْ خَيْرٌ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 اَتَيَ ظَهْرُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاءُ أُقُمْ حَرْثَ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم فان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا الله باللغو في أيمانكم ولكن بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم <تصفيق> للذين من نسائهم أربعة أشهر فإن அ முப்ப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 لا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا, لا ضَارَّ مَغَالِدَتُهُمْ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء واكتمتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سراً الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة نکاح حتى يبن غلق الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم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 حقاً على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ أَكْبَر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فانخفتم فرجالنا و ركبان فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعن لحور غير اخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم مما معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون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 وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا اننا لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ونحن احق بالملك منه ولم يتسعتم من المال قال ان الله استغاب عليكم وزاده باستطعا في العلم والجسم والله يوتي ملكه من يشاء والله واسع العليم الله الله عز وجل وقال لهم نبيهم قال قض باعسلكم طالوا ملكا قالوا, قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يتسعتم من المال قال ان الله اصطفاه عليكم قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله ياتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان اياته ملكه ايات ياتيكم التابوت فيه سكينه ايات ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه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 قالا الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولما برسول جاءوا تو جنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت وانته الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء وَلَأُولٰئِكَ فَاعْرُضْ لَهُمُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ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 فَمِنْهُمْ مَنَامَ وَمِنْهُمْ مَن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلُوهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم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 لا اكرها في الدين قد تمين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا لمن انفصم لها والله سميع عليم الله اكبر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 لما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير الله اكبر وان قال ابراهيم ربي ارني كيف تحل الموت قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة من الطير فصرهم اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزاء ثم ادعهن ياتينك سعيا وعلم من الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منه ولى اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغره خير من صدقه يتبعها اذى والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا كالذين ينفقون ماله رياء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 واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم نايات ان لكم تتفكرون يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمْنَمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آل ذات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست بامخذه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد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 وما يذكر إلا أولونا الباب وما أنفقتم من نفقت أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبذوا الصدقات فنعم ما هي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 لا يستطيعون ضربا في الارض يحزمهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم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 ذلك بأنهم قالوا البيع البيع مثل الربا الربا الله وحرم فمن கவி அகும் காலோ இன்னமல்பயும்டயமீவா ஃபலூமாய் ஃபல்தலூமா சர ஃபலூமா الله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 ஒத்தப்போயத்துலு சிம்ம கசுவலுமூன் ஐநூத்தி நில மு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 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا فَنَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُهْمَلْ لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فرجل وامرأتان ممن تنظرون من الشهداء ينتضل احداهما ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخر ولا يا بشر هداوا اذا ما دعوا ولا تنسوا ان تكتبوه صغيرا وكبيرا لا اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا الا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ஒலோக்கி போல ஷீர் வயந்தோன்னு வித்த குல்ல ஒய்வல்லி முகமுள்ள ஒத்த புல்ல வயவாலி முகும் உள்ளா அல்லா விகுல்லி சரி நாளி وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِن مِن بَعْضِكُمْ دَاعٍ ضَمَانٌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ